وَإِنْ تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له لسماء الحسن وهل تلك حديث موسى إذ رآ نارا فقال, لأهله فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها لعل يأتكم منها بقبس وجد على النار يهودا فلما أتاهنود يا موسى إني أنا ربك فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس الطوأ وأنا اختارتك فاستمع لما يوحى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 فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها هلولا واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوءنا يتنخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب لا فرعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا